حكيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ